أَمْ يقولون افترى على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم انه عليم بذات الصدور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 ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقوا وينشر رحمته.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 نصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويغفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير